كوليّ وجعلنا من الذين كوليّ وجعلنا من الذين كنصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفوا يقاتلون في سبيل الطاووت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوُنَّ النَّاسَ كَخَشِيَةٍ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةٍ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَذْتَنَا إلَى أَجْلٍ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فثيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْ أُمَّنْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ من عِنْدِ اللَّهِ فما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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أوسلناك عليهم حفيظا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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد 119. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها 110. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حقيبا الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أَصْدَقُ من الله حَدِيثًا عجر كان عشر كي صدّم اللي حادو وحنا كميدي أي عشخة ذي إنو سعودي ونصف سنة تفسير كقرآن كريم أفريتو من عياد أضبوك كومة أياد أفريتو طبعتن أضبوك بالعبان أيى كلمذا من سورة النساء أياد سدية نية ضبان وواكوة بيهاي minä Suratin Naftiha Tisala Suratanaftida Kamera Ashirka Ashirki Koreyuko Y Sanyai Way Nusom Marnai Wa Ashirki Uraudan Baysei Kirahadamada Mummininta Furai Inda ima Wabedan Eightada Luna Dan Dikti Nakavan Ayaudan Baysay Kala Ditla Faray Salawa Alufaray in a Kudakalaman Djint قال تعالى خذوهم يرفل يقاتل حد قال في سبيل الله إلى دين سكر يردد الذين دره كذا قال من يشرون إبسانا يا الحياة الدنيا هو سيسكج ذايا فهلا وريجا يوم بالآخرة وما يقاتل قف كذا في سبيل الله إلى عدين تيسكورياري ده أكون دجالا في وقتل لجود إلى يسجد دجالك أو يغنم أتكادا لبعض من ذي النقطة هذا فسوف تجدن به أي أنو تيسين دونا أجلنا قبل جود أظلمه وحيلنا على تاي إن الله أشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن الله هو الجنة لقاتلون في سبيله ماذا خفكم منك؟ نفيا يمالو له ياي ايو هانتو وايي نو خiyi diinta islamka korriyeeli deega oo wuxuu isagu hanto nafiyamaala yu diiba ya codoyinkee barali ka yahayna wa ookubinaaya kafaddu waa ida husmayi hadiisaga ladilo iyo haduu wax dilo la geedawu u qul qala لكم sabiyuuhu yiri wama لا تقاتلوا أحدا جعل من لذين في سبيل الله الذين كيسكروا يالدلا أحد وجود جعل من لذين والمستضعفين والرجالين المستضعفين دفع لهم يستم مظلمكا إذا أنت أحد وكجدا إلا سينايو ما أحد سوف كل لذين من الرجال خكر مذا والنساء حوان كمذا والولدان عفور كمذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحويه أنا وأمي تتكاريه بشيك أنه كمذاهين مركع يدو صوتك دي وما كي يجوكيهون الذين مؤمنين يقولون لألتوك يا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا النبيح من هذه القرية مكوه من أشعبه نقبيح لليه دقملا أنه نقبيح أظالم أهلها tagmadu dhewaato male qomaqoulka meel ku taa tii ugu qaymi badnaadway laakiin dadkii markaa ku noola ayaa waali minaha jami'u wa'izzulmi inta dulmi noqooyay oo dhanbay galeen midkii ugu weynaa oo shirkii billaahiya iyaki igay oo adoomada ee go'la dulmiya iyaki sadahat qorayga nafsuuday dulmiya intii waba الله عليم يا أهلوها لذلك عندنا يقدر سدا أي شرك سمايا أدعميه نبابيا لذلك كان عوامر كيف بديعه واجعل لنا إله ونويل من لجنك أكتاذه وليا معمولين مسلمة أجال ابنوه قاميا حبنو حكومة إله ونويل واجعل لنا الله ونويل من لجنك أكتاذه نصيرا أجال ابنوه الذين بذكى آمنوا حقا رمي يقاتلون وحيكو دقال في سبيل الله إلى الدينة سكريالي ديالة والذين وحكفروا حق البانيين يقاتلون وحيكو دقال في سبيل الطاغور سيطان ودني كفر إيا ظلم إيه أي دافعا إذا لماذا سألوه دقال إلى Tietenkin vaikuttaa, että on hänellä vain yksi kokoillaan gallima ja vaatiasallota gallamailla koladat muumin tietämme, kuten hän on kuten gallamaisen, fagatilu tällämaa, auliha shaitaan, shaitaan, koska hän on yksi gallade hänelle vain yksi, lta gallamaa, hän on kuitenkin shaitaan, حضرت المؤمنين تكو سمايو كان وحوها وما يزال حدهر نواصيدي وعيفا إذا انتظرت برتد يقيم من مذن العين إذن, كا إذن, كل كا إذن كان إله وإنه يواعدك إياه إذن وليه قولك إذنك عزيبي إيا قواني إيا النصري إيا قرقارك إيبه بعد كنت تستمتلين قالت هنا الشيطان بيكوت عن سرية دائماً وأبداً إذنك إن هذا واحد وحدها السناية أو واحد البناية إذنك أعلم ما هي النخطان أي ألوبا هنيعي وصدق الله في قوله ولا تهينوا في ابتغاء القوم إذنك أعلى ذرة نيسان مرناك ضعيفنا إن تكونوا تعلمون يعلمون كما تعلمون وترجونا من الله ما لا يرجون إذنك أجلناه على وكافل عافل يا كاك عون وقوبامو يا عربتي ودم في سبيل الله إلى دين تيسكولي دي يداه دي الذين دفع يشرون يبيعون استجد عليهم الحياة الدنيا أدويهنا لا شيء هذا أي بالآخرة بتعويذ الآخرة آخراء وضغاد شد أي سجى يمينا ومن روحه يقاتل هذا جالما in sabi lilah ila diintisa kureelideeda ku dagaalamaa ha yuqtal tabaddel la jiro aw yaglab at kaad labadun bay mid noqon laa ama ala at kaan laa ama wa laga at kaan laa daba gooreba wa ku guul xaso u fadiib وَمَا لَكُمْ أيها المؤمنون أنتي اللي على رمي زاي معيد يجوا عنه لا تقاتلون إذا دا نجد على لمي في سبيل الله إلى عدين في سقريه إذا لا معيد موجود وفي تخلص المصلعفين تكلم من زنايو أول عليهنا المسلمين ذا أي شيء هذا وعايد كالربي هو معي كوا مصدعفينة ومن الرجال فكواهوين ووهيين إيا ضعفية مساكن له والنساء حوان له والولدان حرور له الذين دادك يقولون لألله تغاية محدلفة لهذه ربنا يا ربنا أنك ربك أخرجنا من هذه القرية تدمد مكان مكاة أنك برحي عوان اهلها كن لنا انت قدكن واجعل لنا اللونويل من لجنك اكتاذا وليا ماموله هغاميه واجعل لنا اللونويل من لجنك اكتاذا نصيرا احد موقر قاره تسلكوا الله برينايا ما حد غفر لدهم الذين ذكر امنوا حق الرمايه يقاتلون وعلى قدالمايان في سبيل الله إلى الدين تسا كريال الدد موتده القوض أصعد والذين وحى كفروا لذين يقاتلون وحى يكوتك ألم أيان في سبيل طاغوت كفري إياه وددي كريال الدد أي يكوتك ألم أيان قولك ألماذا قال كوان كفريك ألماذا أذان دولاه أدن بيه هو الشيطان إذن الله لسكنتين قولك ألماذا حذلك لك الأسكنياء لكما كل كائنك قعن سريعا فلا تهينه وتدعو إلى سلم وأنتم ملأ والله معكم وإنك أذكرهم بل أن اللان إذا لجيا سمعوا فقاتلوا لا تعلم أولياء الشيطان شيطان, شيطان كوكو كاريزم أي كولياء شيء أي جاردة لا تعلم إن كيد الشيطان شيطان هجرتي وعلى المؤمنين هجرسله كان وحوا وما يزال ولينكم ازويل واسبي ضعيفا متغير الم تر إلى الذين قيل كفوا كفو والديكوا ايها انت المام عيسى صوره مدنية صور المسيح المدنيه كل خينتي جهاد دي واجبك يوحي أن لا سو قارين ايها مؤمنين توحي اورنجين إلى مجاهد نغو واجبيو كوفي جهاد كي نغو واجبيهنا خود تقديم باتين إبعا ليس أعنى أنت تعالى إلا أعيلي ألم ترى أيها الرسول الكريم مواذا أجان إلى الذين مؤمنين قيل لهم لأعيلي كفوا الرابط أيديكم قعميالك ومريبان جهاتي لواجبين إذا ما ديار معها تتكافي علمها أيها قل كا قعميين الرابط وعطا ما يساوا أقيموا صلى سلاة توسية فَلَمَّا قرط كُتِبَ له واجبيه عليهم كركضة القتال والدجال إذا قرط الدجال هو فَرِيقٌ فريق مِنْهُمْ منهم إذا كمذا يحشون واقع سنايا الناس قالوا فيه كخشية إلا سيل الله قبقيان سلم إذا أيقق بقايان قال سيل الله قبقيان سلم إذا أو أشد ما فدرنت خشية على بقاي. ثي قالوا لك ابقيان بقدرن جئت كيلو ويكعودونو وقالوا اين هذا يجو الى على عليا ربنا يا ربنا أنك ربنا لما كسبته ما حد علينا كل كنك الغت على لولا اخرتنا عبر ما ادو كادن ويداي الى اجل المظلمه اللي قاره قريب منهم هو حشكيسان وعسى اذا جاء قومي ان يقولوا حضرته هذا رسول صبانو ما تعود الدنيا دنيا الراحه تال او قليل ير والآخرة ترت قدام ده اي خير فيهم بدن لمن هو بتقى لك بقا ولا تظلمون لا يدن ظلمنا يوم فتيلا قدر فتيلا ليلا كثير اتيمر لفته لا تفوق على وعميدا لا ان كنت ظلمني حدثنا رواية النفجعي، في وقع على على سانة أينما مال الله ماشي أتكونوا عتامبا، يدرككم وحي من حلال أيه وفرائض سيجيني الموت جاري ولو كنتم أتباعات في بروجين سرقدهم مسيدة لا تهي شو برئية شنيتكريت اللوز مالي تريسيديال باب ساعدان دون قال ملك موزفرين لقى في مال وين تصيبهم حد يقول له هذا حسنة ونال يقولوا وحي هذه المدان من عند الله ألا اللح أكتب حسنة ذا كاتم وقل كالنبي عليه سلاة وسلا بركبيسة إيا ما ملكي سوى نفسا أي يؤدي دايهن وإلا الله همين أي هميسيهن لحقيقة أماء إليه تندما تكجرا وإن تصبهم هذا يقول لعضه سيئة حمان يقولوا عليه هذه سيئة من عندك عليك لا سعوتي يبل يباله كمهرين بين نبيك كلي يقولوا حاطر هذا الرسول صوبانه كل المقلارك من الحسنة والسيئة حسنة يا سيئة من عند الله إلى أكتب يتتمد فما لهؤلاء القوى تتكلمها أقوى عن ألا يكادون سيجي يفقهون إلي كردان حديثا ورلوش يجي ما أصابك وحكوه لها أيها الإنسان قفيه ومن حسنة وناك فمن الله ألاك أكتمد وما أصابك وحكوه لها ومن سيئة حما فمن نفسك ألاك أتمد نفس هذا وأذاك نفسك ألاك أبال مريي وأرسلناك فسول الله قدرني للناس أنك إبعادت إذنك قدرني رسولا أبو أمد الله ديري وكفى ب الله هذه قالت بنيين رسالة هذا وهو يقول الذين كفروا لست مرسلا فسلمتي إذا ديكو إرادين الله رسالة هذه قدرين إلا أبعنا مرخاتيكو غفرا مرهد إبعادة رسالة هذا قدرين وحضوا بحانت وكلمته وأرسلناك أنك إبعادة قدرني من ذ ايريل كي مان كو ديرني رسولا ادو مل حجه بل لا گيرايا وكف اذن ربكو مر فر الرسول كسيتاي اوم بووخه مبه نيدو المتر هو ذا الرسول يبو اوغاني الى الذين دت قيل لهم لويل كفوا ربا ايديكم قعما يالكينا فاقيموا قاذي زكا كذا نديبا حرم ما غورتا كتب الواجبيين عليهم كركود القتال دغال اذا غورتا دغال لو واجبيه فريقهم باي منهم اذا كميدا يخشى نو حيك افسنايا ان نس قالوا كخشيه دي الله انك افس شديس اوكره او شد من خشية خشيه وقالوا عيلاده ربنا يا ربنا ان لما كتبت هذا الواجب يسعى علينا كركة القتال الضغال لولا لا أخرتنا ندب لفتانا و الضغال كواجبين تيسا ما النوغة كادسي أن وحروسانو إس كله قدوانو إلى أجل مدلين تلغة جارو قريبين بو يقول رسول الله وحاترا متاع الدنيا أن تريد راح هذا قليل المديرون يروز ما أخيرا معلين تقيامات غيروا شيئا ابدا لمنخو ولا تضل الامور من مايو فتيلا وحير وزنك في زيادتك السيئه عمار اذا لا مايو ولا بالنقص حسنا ثواب الذين لا يدين مايو قدر فتيلا لين له ما ملا المس جاء تكونوا هاتانبا يدرككم وعائذن هلالاية الموت قالي ولو كنتم أدباهاتا في بروج قصور في قصور سرق لهداداتا وهو مشيدة الله كأي وإن تصيبهم هذا إقالة قرد عضو حسنة ونال وإخانيمية برواقه يقولوا أي هذه المدة من عند الله اللاكي بيكاتم نبقي مالكاليب الديراية fareedi saydofira ayan waxay diidan maamulwana geysha way inta sirum haday ku dhacdo sayah tun xumana yaguunu ay arona ayan hadii shayala بَلَأُ min indika adigaa ka taalay kacniido adabasiy bara umada u waday من الحسنة والسيئات حق تقدير يا جانغوي من عند الله بكتم ماذا افما لا اله الا الله القوا تكنوا لا يكادون انسجي يفقهون الى القرطان حديثا ورلو سيجي ما اصابك أيها الإنسان قف لارك وحي كو من حسنة وناقه فمن الله يبوين اي حق ايا وراكو كاغي وما اصابك وقحودا ومن سيئة هما بيبع فمن نفسك نفتد حقه إذو كيم إذو كففكت قشي قم بيدي كبه شي عقابك سيوي وأرسلناك أنك أكدرني خسول الله إلا سيدة إذلك عربي أعجب أنك أكدرني من إي آدم لمانتي خسولا أبو من حقه بل لقدره وكفى شهيدا ويطع الرسول فقد أطع من قفك يطع الرسول فسولك وارك سيالا فقد وحدف أطع إنه تلايه لي ألا ورسولك عليه سلاة وسلام ومبلغ عن الله عز وجل يوحو أدومذا فري ينبو أدومذا شقر فيه وحقار يودتك فري إذن أطعيد رسولك الله أطعي قامد الله اللي هو أطاعي تولى جهة سادة عن راعة الرسول رسول كوركيس سئنوا إياه قف قفكك فما أرسلناك رسول الله كما ندرين عليهم كوى جهة سادة حفظا إن إنا بلاليس قال الله أيها إلا إيه لنا أيها لا حسابة ما أيها أظهر المرين أيها ويقولون منافقين في الدين الجوكتين إيه مركا ليس رتاقا عينا صنع وضاعا بيونا انتقا الى الرسول تسيو واركاقان نوكو قورا عناي وحبنا فرطان نفرمينا وحبنا قربتان كافغانينا وارتقا ربعانا من تاهي شيكادي بدلا ايوحا ربي يا رسول بدنا غالكاهاي او اسياني يدن بها اي ايكوش يكون ايان قال تعالى الى ورحوه ويقولون منافقين توحى اليهم طاعة امرنا حالكا نغا طاعة تلي adiyo rasuulka ila nuur ka gaheeyno aya xaaladana ku dhantay waqor markii ka wa indal muwajaha marka la is soo horjeedan fayla darazu haday baahan min indika adiyo rasuulka aktaa dad ka baahan ayata waymran qaifatan qayb minhum اوو يقرون طاعه ولكن ميدان أي اي حدين في كمرتان مركا ساردي سبحانه والله هو يكتبه وعملايك تدق عليه اي ما يبيت روحكم يرنايا اوو هذهشي اي دور كاشيغايا كاسا لوغلي حسابته مايا كل كاشغي با لاقرايا ويري مركا رسولك الله فاارين عليه الصلاه والسلام ان يديون لا دغالبو سبب كنا وحا in ma bay muujina aya oo shahadadi iyo sabri iyo salaadi iyo sonk iyo zakati iyo jihati intii waaqijiran ama kale ma laa soo koos tan wax qarsana aya sabade suu hal lugula dhagmaya waxanay muujiya sida daraadeed baaybayri fa'arib rasuul bow kakeeso anu magooda walaa tu akhidhum wa haykum ما كان سياسة دمدة كان لإيران لا يا سببته وحول وعندهم منافقين يهدم كم مسلمين توكلوا عليهم بتقدم دكتور موجع وعسل لا إلى المدينة دجنيهم مسلمين تنا كثير زينهم حذين لا وحلاه يجو عايزهم بعض عيسى أوه هل أورانا محمد وحول لا يا بتكررنا يا راعي اللزير إذا إيران سياسة دمدة لا إيران أيّاً كان لا دوراً يا أنفسنا إعمال خدا بني بعالا ذيماً ذا جرّك ويكذب بتناين على الله أبوين كركي أو واحد ببيه حول يحيا الله كذا فِراً وكفادلا إلى باكوب فِراً وكيلا يسجُو إلى علينا شرطنا كا إلى الدوم هم موين فيرفيريني القرآن القرآن كان مصافير مايان ولو قر وكان القرآن الله من عنده غير الله إلى غير كيف نتكجمد الله لو وجدوه أيها للآيين فيه القرآن القديسة اختلافاً إصدوا مريض كثيراً فراباً كل قائد يسكدوا بلانتاني ويسكدوا بنياي إياه أبقوا بتعنياي إياه الندام كيسا إياه السلام كيسا aya lugu garanay aya makhluuq baan inusan إله خالق سبحانه ku soo كلك halka waxa lugu gartaabo u horaysaa makhluuquhu samayay istooynta iska hor imaadka eelqafka kala akedaga maana darada ayaaba lugu garanay halka quraan si ay doonayeen waxa lugu garanayay isku duulanta iyo abku u tixanyaa وحنا سؤال لها فإن حدر لجوه فنان لغو قرانايا وحنا فهم كرا لذلك تدبر يعطى معنى إيسا لغا أفلا يتدبر موين فرسا القرآن القرآن كيام معنى إيسا موين فرسا ولو كان حدو قرآن كوهان الله من عند غير الله أبوين وعناهم أكسهم متكيم سيدي قال لكوشيقايا وهي هل لهايين فيه في القرآن القرآن كالقديسة اختلافا في الألفاظ والمعاني والدلالة يو انتبه اشكد بماري لها اشكد ودعي لها اختلافا اشتاب ماري كثيرا فربص وإذا جاءهم قرد المنافقين تا ام الدين كنو بغطاء المسلمين تكوية محاكمة قوتما كيلا الدين مسلم ككمل أولا يلا دكع صوير على أي oo meel ay ka sahleeyeen oo laga weeraro ama ciidankoodu ku yaryahay ama ay ka daganyihiin soo ilaaliya markii la yiraa ee eedamadii maqayhiin intay munafiqiin tagaar u baxan afka isku gabqabta marna muslimiin ياقون رسولك يا أصحابته ولا يشهدوا ووين أن كسى من أي ورقة بهنجرين كل هذا رب يري سبحانه وإذا جاءهم حذو ورقة قال له وويمد أمر من الأمن نبت قليا أو جوتدي بهذي أما عينك يدولي خير بين لك من هذا ذي ما يكيله له ذي يدل أو الخوف يعمس منك ولا يكيله Kilatia Gartay, Haddain Lavada Mizun Ujimat, edä Ruvad Bahina Muna Munashi Pinta, Bihi Amarkin Ujimi, Oajan Hopsanin, Amarkin Aja. Ina kuudahdai, Oriel Haddain Maglana, Iyavor rasulka, Iyavor Hasulka, Iyavor Hasulka, Iyavor Hasulka, Iyavor Hasulka, Iyavor Hasulka, Iyavor Hasulka, Subhana, Hasulka, Iyavor Hasulka, Iyavor أمرٌ حدّو ايّمات من الأمن النفذ قليا وقوتدي بحدي أما إيناً كي دولي خير بي لكل نام أعلى ذي بي كإلهلان ذي يضل بي غفتين أو الخوف عبس يمنكي وعلق إلهل إذا تأكارتي حدّي اللبضة منذ ايّمات أدعوه باهين أيان منافقين تا يجي أمر كي ايّمات وأيان هبصنين أمر كينا أيان كلاقاضين أمر كإلا باهيك iyakan ku haboonay iyagoon kale ogaanin ayay suuq go' kuloh ordaayeen dhin lacal kanuu baahay waxana la qariyo waxana la sheego rasuulka marka maamul ila walaw radduu haday khabar ki soo gaaray iliyan ila rasuul soo banaa day لعلمه وحاور كogan la الذين قوه يستنبطونه وركان دليل اي باهينها اي وبينها واكثرايا منهم فسلك يملحدا اي كogan لايين ولو لا فضل الله حدان دخ اي عليكم كركنه وكتفولاي يا ورحمه تعرفوا دين حريسي هدا ينجري لا تتبعتم وعاد را الى الشيطان فقط لا إله إلا قليلا تغير مهان مركز سياسة سيدة الدين هو أغاستيذي الله وعوة يوارك شهيد ديسة ما تحدي قيادة اللغة تنبينها يغافرينها قولك أوحي إلا مغلبة إلا لا أردا ماه ما يطيق الرسول الرسول قطبك واركي سيالة فقد وحدفة أطوى الله إلا وركي إنو يالي ومن روحة فوالا كجتب حندو عثير رسول رسول جور خيس اينو ياله قفكه دبرخه وجييه ديره الها الله حساب تامايا ثمار سنناكه رسول يبكم ان ندري عليهم كو على لك منافقين قدم بين هذا الصبرة لقدم ريو والكامل فرييو أمره والنهي إلا حالة أن ذكولا زاي عند المعينة حديث ليس جيزو في ذات بريزو من عندك قراءة فذية قابضة جوتو قرتيك ضحان بيتة وحمراة عافة قيد من المنافقين تكمل ذا غير الذي ورملنا هين بيكم مرتن أي تقول كوناي عند مواجهتك. حتى يا ذي الكوله جوك والله هو بويننا يكتبوا بقرايا اس ملائكه دي فرايا ما هذا القي يبيتون هذينكم مرتان او قالوا سيغا لو روح حسابتمه والله قابل مريو فاعرف رسول صوبنا وكجه أنهم انهم حقوده حقي قا빈 انا قا빈 مراد المسلمين دي كثير زين ايمانهم موجين حلوت القاتوا وتو وكله لا سارو عَلَى اللَّهِ إِبَوَيْنَ كُرْكِ لَا عَلَيْهِمْ وَحَاقْ قَالَذَا إِنِّفَاقَ قَرْسَنَايَةً إِهُوَسْكَ عَدَوْغَا حُسْكَنٍ هَنَا إِسْكُوحَ اللَّهِ إِبَوَيْنَ وَعِكَ تَلَسْعَرُ إِسْنَكُ غُفِّلًا وصدق الله في قوله وما يتوكل عَلَى اللَّهِ فهو حسبه وتوكل عَلَى اللَّهِ إِبَ قشر كل دي شر منافقين تا يا غالدا يا يهودا يا نصارى يا انصر لا ضمانت الله تعالى لنا اي شيءا اسكوا افلا يتدبرون ما هو ينتخ خير فير القرآن قران كما ولو كان حدو قران كو اهل لا ان غير الله اب وين وانا اجتي منك شيء من حدوها لا ما وحيدات كفيرية كاللايا في قرانك كالكبيسة اختلافا استبامر كثيرا فربك وإذا جاءهم حدي المنافقين تؤيمت أمر ورهد تؤيمت من الأمين نفد جاليو أو الخوف عبساء هذا هو با به ورق أويمت ولو رجوه حدي ورق أنهمت ألي, إلى الرسول حدي ودايا وإلى أولي الأمر ثلاثة كواء صاحبك منهم مؤمنين تكمدها دايو دايان لعالمه وحاولك أغان لها الذين كواء يستنبطونه وحاولك بس هذا يمنهم مياك كمدها أغان لها ووحو ياهي إولو الله فضل الله حدام داق بجر عليكم إذن ككرك إنه قد داقي ورحمته نحريس ربي ذنكو قال ليس حدام الشيطان وإذا قابل انت يا وعن له بس شيء جدا يا بهم كده جدا, جدا يا مسلم كنه انت شق الشيطان لا تبعتموا حد رائع لها الشيطان حد رائع لها إلا قليلا تجير وشيطان كالراعين ما هاني انت نبدا شيطان بات رائع لها فقاتل في سبيل الله فلسياسات يمام الكبار لقعد لها وعرب ربي لسبحانه فزوج الرسول كي زسرى ترى فقاتل رسول الله دغالا في سبيل الله الى دين في دين في كوريا لي بدا كو دغالان لا توكلف لوغوما مشغاي الى نفسك نفسك لوحانهي لوغوما مشغاين اجو حكعد تجنيك اجباريا اكثر تقص بالقلوق وري يبق سوقي ساجو ابو ينطلقبت لا قرد أيه وحبنا المخ بالنسي هذه لايف أبقى على قصبي لا قرد أيه قصب اللجوح اللي جينا وحطنا يالمار وحلا جدا قالمو مسك هذه ما نكوي لكن تعريف بس كيلج في جهاتك وفكرت الله بندجو ولا خيار قليله وفكرة لا قرو كي كلا لي حديث هجوم له omul magale di muslimi ka kun no la la sova eraro iadon askar balahei naqofal bategallemat kolka ayat hamul hakeqadan aiza sejbinif ka ujbariga ina yendin tuo qalei wa rasul keluwiiri fakatil tegalan hisa biilila ila dinti se kurieli dia daquda tegalan la tuqalafu khasul allahu luku ma hirsarin illa nafsa ka alika nafsa bamma hane waqale ina dkasabda ka إذا ما هو قابوس جد ما لكن محارض المؤمنين مؤمنين تعرابي وبر مؤمنين توال عربين إذا جاءت كفرد يقولي جاي هي قومني هذا هي جفاءة مؤمنين تدل كولا هي ذات كولا هي دين تولا هي الدنيا دولة لا دفاع لا دفاعها كل دفاعها وحي فضلي صواب لها ذاى وتشي تكنوا تقول عربين لكن إذا هو قرد ميسد أصل الله إضموا ظن أن إِنْ إن أرهبوا لأس الذين كووا على دولة كفروا قالوا بي وأن الله بكفلا أعيامين أي والله إيه بي أي أشد درها شبدا بأسا دقال ألاك درها شبدا وأشد إلاك درها شبدا تنكيلا بجن من شفاعة حسنة أرموا ناسن كأي بقاطة، أنتوا أبابة بولا ملاحم النوضة، حالا و أرنت أقوى فقورا، أجل جيلي يهين مقلق، إياك أن الله قادم بولا ياي، سيدوك على، لا ياي، كوانا وح كفو ضال مايا، هلا تعال، خذوه يري من روحه، يشفع أرجع شفاعة أرجين حسن سو نجزن يا كله عوانا يا نصيب غيب أجل يا من شفاع شفاع لا هل حل جوجو أي أيا لوجو ليذ قف مسلمة أو محتاجة أو بنو حداد جرف كذي ما للمرت وحلق وثي حدودا تيجارو في حدوسن قارين تفقرت أجل ما بلغ رسولك عليه الصلاة والسلام يسقى أنال ماركي قف محتاج وقاموني ما أساعته من كل شيء جلي إيش فعل توجروا والجاك عفلي قف عن تعبان كأو على قبط أجمل ذلك توه حقي هناك حقي حماه أنا وما يشفى قف كاذاب ولا شفاعة كاذاب سياة عن بلا قف كابد اللابة يا كله عو يا كفل دم بعلوس منا شفاعة حميد وسميع وكان الله أبوين وحوها ولا يزال حدنا ووليهاي على كل شيء وعلى كل جيكورك مقيتا خبئ إلى اليوم وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم حدين لدي سلام بتحية سلام فحيوا إذنا سلام أحسنا متكونة منها مثلا لديكم سلامة أو هدوها على الأقل انت اللي يجري إِنَّ اللَّهَ يَبْغَوَيْنِمْ كَانَ وُوحٌّ نَوْضَيْ ولا يزال سولنا سَوَلِينَ على كل شيء وعلى كل جيكرك حسيباً يبق إلى اليوم تحية ذا القرآن الكوحسن إلى آياتك وها تحية الإسلامية القرآن الكوجرس السلام عليكم وحي علىها كلا إلا أما سيدي هبعر بها الله لواقو وصعى الخير وكفعالك وكال. وكالي حل بك أوكاله أما سيعجهم اللوجو لواقو ما في ذا إيوه ما في ذا إيوه قونا سيره إيوه وعاصوا لهم ويسقومي طلّا يسفر عليهم ثامه مدن قرانك كوجيرته أريده Arabic Arabic السلام عليكم بما صبرتم فنعم عباد وإذا جاءك الذين يؤمنون بدعائتنا فقول سلام عليكم مجاو أولا حروف تيكا كوفنتو وحروف قرآن كالجيبة كاملة و السلام عليكم مثل الأركاب أفر حرفه سيدين حرف بيشخل نقونا أيان كل كحرف كيفا تبين أجريوه حرف كيفا تبين أجريوه و مارك قرآن بني النقاطي مارلا بعد معنى هدا ماركاد بدا مسيب سلام عليكم معنى هدا وحاول فلذل أدونك الجلتة يميدة آخر الجلتة بألك أبد بعد مارك أنا الدعاء نقطاي قل كالرسولكم محرك يا دشيك يا يوحيي أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تعاببتم أفسوا سلام ما فيما بينكم إن هذه السعالاتنا دادون إيسان لبدا يقول أنتظر واركاها الله رب الله سلام عليكم عليكم وسلام قل كادينا ويجي أولا يريعنا السلام لي لي على من عرفته ومن لم تعرف شرد أقوانو وما أو كاوي سلام amma wadi si salaam ayay miyey ataqan ina ataqan sar dimaah oo ka muslim bahdiiye salaam aleekum wax yar ah soo banaa la waydiye waxa kamida hadaan u qabti salaano oo sanaga radiinina qaadaxa inta salaam ayshe gelay jiirta wa alaykumus salam khurana isa kulka tahiyada islam kau kulka rabiya dumarna farki mar sida loq kale leeyay waxa way dad badan iyo dad yar hada isku hor yimaadaan waxaala billaabi dad kayar qafwii iyo qafyar hada isku hor yimaadaan qof ta ku joogo iyo كالقاديدك كعبد الله تعالى تطفى بيها إيه تطفى لهذه كل مان كسعره أبو الله تعالى سيده هو أسلوبك لكن هتي بيعي هو إلو وخيرهما من بدأ سله وحال لفضوذا قيم البدن لفضوذا قربة عبد قبل الله تعالى أيها قيم البدن إيه دول لك لليه أيها جيرتا دور مسالهم بدمين وصنها إيافارك وصنها قيم البدن فهي ذاك ماذا؟ بالله أريد أن يكون السلام عليكم للأيها سنوه أما عليكم السلام تدد واجب أيضا أنك قال هذا إساء وشد باكو باكوس وأروري فحيوا بعثنا منها حيوا لكن إذا حيئتم هدي اللي يجين سلامه إذا بالله أريد أن يكون سنوه خددين وواجب حكاقه من بعضان بالله أريد أن يكون الله ذاك مرخ وقتك قالوا لا ما كدي ان ادويشه قاده توا كوجب لكن اذنك كهق ان ادويشه قبت وا سنه ثنا فضل البدن تدخل في قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في ويس قبت قيم البدن فقير دين هداك قف صبور هو حيسن ايا دينك غسيت انها تعتبر واجب ان في قوله تعالى وان كان ذو عزرة قناويره الى ميسر وان تصدقوا خير لكم حدثنا مرزاد محمود ويداي عكاسو مايه اخران كايستي واجي اول افيده كايمي بضان انك افيده هو سنة انك سبت هو واجب كل كا كان واجب كا تناصد كايمي بضان ملي كاتحيدا دزان هي تخلين باي وبانت هاي او واه وينو الاسلاميه وحي لا غيرت اي بشركا الى ادم مركو ابو أيها الرب اللحظ لي هذا هو يريم ملايك تاس وتقنى شففا لذا واحدنا قتل السلام عليكم عليكم أرندونان وحيئيكم يرهدان إذا إنتنا تكتل هاي تحييتك وتحييت ذريتك وتحييت أهل الجن يذا ومركز جنة لا كتب يذا ليس سلامه يا مره له بأهل الجنه سلامه, سلامه يا سلام قولا من رب الرحيم مريم والجنة وهذه كجيره ملائكة سلاما إذا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبركم في النعيم عقب ذلك كل كأكد عويد رجل عربي عن لكن إلى آدم بالجيرة إلى الجنة إن الجندون ذا كل كتازة إيه إعلامية باراشو إيه إيرجلي إيه فرندو بانداي أصحاب رسول الله حاجة وقتك انت تيركان بني حس إيش يقول سلامات. مالك يكوّر يبتعني حقيقه سلام بكيره قولك كو وردها تضييه سلامه يسيه سلام بني لنا معه وإن ما انتوه لنلوه لون بيانتا إيه باربغان كبه لكن ماذا سلام عليكم تعالى لبسنا يا وحن حقيقه يماذا سلام بني لنا معه لنلوه لنلوه وإن ما انتوه لنلوه فقاتل خصول الله دقالا في سبيل الله إلا دين في سكوريا لديه داكو دقالا دا لا تقلفوا لغوكو ما مشاقين إلا نفسك نفتال معاني واحكالي وحرب المؤمنين إنت إباره ما يسينا فقالك كبوري أسال الله إباموذان أيكوف إنو الرابو بأس الذين كوهي دقالكوضا دقال كو سفروه قالوا بي واحد المسلمي يقال له دقال الله قوة الله مسلمين إنت إلا جرتاء والله إبا أشدو دارن بأسا دقال وأشدو إبا دارن شكيل امباجين لاداء او الرجال كالله باجيو لا تشوب لو غري ما يشفع خفكم بالله شفاعة شفاعه ارقب بالله حسنه وانا اجسن يكون له هو نصيب اجروي منها درت جووها وميشرق خفكم بالله با شفاعه اذاب السيئه ام يكون له هو هانيا شفل ذنبي منها شفاعة درت وكان الله أبوه عادى على سبيل الاستمرار في جوقة على كل شيء وعلى كل جي كرك مقيت الله العاليا وإذا أحيتم أيها المسلمون حدين الله يدين سلامه سلام صلاة إسلامية وسلام عليكم ليلا فعيووع السلام تن بأحسن منها أواع الربع رديقين البني عمرك كيد الله يدين سلام عليكم ليلا عليكم السلام ورحمة الله. إسعادك وقدره السلام عليكم ورحمة الله. ألف وبركاته وقدر. خذوا إسعاد وبركاته وجزيو بالله وقدر المجيل. نبيكم بع السلام علي سلامه وسلام. السلام عليك يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سد وبركاته وكدره. نبيكان وبركاته وكجوجيه قولك فردو بحسنا منها إيهو ما أدن رسول الله إنتان كو ربات كعلي جاي رسولك نوحوك لم تترك لي فضلا ألا محبئي حمبك مركوا وإنقفك بأرادك أوغيبو أوكب الله بأي أوغابيو قولك بحسنا منها أريضا وحببينها ي. كن ردينها أو ردوها إنتي علي أوبنانتاي إن الله يبويني كا نوحو النغضي على سبيل الاستمرار في جوكتها كوركت على كل شيء وعلى أركض نماتي حصيبا الله حسابه الله لا إله الله معبود حقه لا إله كالحد لقعابده مجره إلا هو يساق معه الله هاي. وإلا عابده أي قرتهي مجره ليجمع أنكم إبائذ كل من دونا إلى يوم القيامة قيامة المالين تذي وآبا إذن كل من دونا لا رأي بشكي إن ما ينتقيها مالا كل ما هي فيه كلنكا قديسة شكيكو كل ما سوقنا الله بشكي مرده الله شكي ومن هو أصدقوا كر شكسا من الله إبا وين عدي حديثا ور اللهم لا أحد أصدق منه إلى واحد كر شكسا مجره الله أعلى لا إله أحد قلقوا عابدا إلا هو إبوي نماه، وأدرت هذا لوعيتي، شرفت أيضا كل أطي، يجمع أنكم إبويين كل من دونا إلى يوم الغيامة، يا ملا مالنت هذا الله كل من دونا لا ريب شاكي فيه يوم كل ما يجياملا كم سجنا ومن أجهبه من الله إبويين عقدي حديثا ورامي، والله علم.